إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فقل المهتد ومن يغلي فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به في سواء الجحيم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقل وانا كانت الله توضيح الحكام من بلوغ المرام الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البستام قيشت إلى فرمديش يسلده وعن عائشة رضي الله تعالى عن عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أذبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ذا شريخ الموه وعن عائشه رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهرو أفأداء الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست وليس وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة وأسار مسلم إلى أنه حذف عمدا طيب تعالي لكم داي عايشيني جاءت رضايا قائزة به داي فرميه فاطمة اكتي أبي حبيش هات عطلة يغنبلي صلى الله عليه وسلم فرمي أي في يغنبلي قوي أمن أفتت يكم أستحاض أما همان في الوقت استحاضة استحابة أوعى كاتي افت كاتي حيزة كي توه هو هيش تأخيني تبيني أنت كاتي خوي ششة حفته أزر روجة خداي تم روجة فلا أطول يعني كاتي كي خوي تيبر نكسر كاتي كي خويتي, خويتي. أفا أدا أصلاً أنا نرجع كي واسبين ميأنا لو كاتي كخويين قال لا فلمين خير انما ذلك عرق عرق من وليس بحيض او حيضنيا فاذا اقبلت حيضتك اجل حيضت ودستبيكرت اقبلت اقبلت فدعي الصلاه أو دقي حيض وازم يشبينا واذا ادبرت توبك تيبيت فاغسلي عنك الدم ثم صلي أو أختي شواني خوينا كي أبقى ببصراوة يعني بيشو ثم صلي أوجد عيني وجهك عند بكاء ولا بخارية أتيا ثم توضي توضي لكل صلاة هذا برضه من زاد في أستاذ استكمال بعضي دوما نيجي أو يكير تشي أو يبيتون نيران وعسل تطلع نزمه بكاء خوي دشوا ده توضي بيرقى ما بس يختسان مفردات الحديث استحابه يعني من الاستحاب وهو سيلان الدم في غير أوقات المعتادة يعني خ خين لا بسجله وكانت عليه كوا ديت يعني خالدي بيا حيضة من مرض وبأسد ننا خوشيها نفسادكش تجبيده فيخرج الدم من عرق فمي في أدنى الرحم كانت دمارك درسي لا الضاي الرحيم أو آفة يعني دوي رحمكه يسمى العرق العاذل تونا دماري عاذلي بيقول تقول عازل بأنه وسأتي بأنه بيتم من هذا في باب الحيض نبأ بيحيض يعني بالتفصيل هندربي هذا كاتن أفاد الصلاة عاية وانزل مشاكي بينهم اليرقة الذي أمزكنا هو يعني والفاول وبعد فعل مضارع للمتكلم أفاد من واسبينم يعني أدعه أي تركته وأصن المضارع الكسر ومن ثم عرفت الواو ثم فجح الاجل حرف الحلق أدع دع يدعو يدع يدعو دع يدع, يدع ثم حذفت الواو واو أخيري لو عذبوا ثم فجح الاجل حرف الحلق قال النحات ان العرب أماتت ماضي يدع ومصدره واسم فاعل فلا توجد. ليرجع ليتن دع. دل الفعل يعني نيهش تيا. لو عناطواني. سك بخوي. وداعا وداعا تودية. زانيت. أفا أدع. بخوي بدو بل ادين ووضعي كان بكاع ديكري ماطت زاري ووضعي بوضع بكاع الا الا في بلان زربي دركا حط شي ديان باه صدقي انت يعني اودع لللي لا طيب لا تأتي على ثلاثه او احدها ان تكون جوابا مناقضا لنعم وهي مرادته هنا كديل لا فمو لا كديل لا لا ارغب بمعنى كده يعني نعم بمعنى عكس ده طبعا أول زماني على بيه كلمه كلمه شبه ذلك كابلاء ده قبل اكله خوشو كده او بيو ده مش الدمشقيه لا يعني نغوشه يعني كابلتوها ياك ان فلان صحيح ان فلان صحيح صحيح ها فلان صحيح لو يعني لو صح دكا يعني لو وي دون زانو دون نوا يكبي نغوشني صعودو صعودو صعودو بيس مزيا تيزبي زين يا يعني يا غوشه وانت دقيشت لو وي دون نوا يكبي لزماني على بي جاري وعزره معناها كلمه عزره هنا كليا ندو معناه هي معناه خوي ومعناه ينضديش عذرا هم بمعنى نصرده هم بمعنى جهاتي ديت ليه كديت لا يعني نخس كديت قضية قضي أن تكون جوابا ولا مع كلمتي مناقبا لنعم ماي المرطونة كديت لا تقولي أو هم كم للنا مايكا تنا بسوني مناقبا يبي لا دل كلا خلاص جوابي بيا توك النخيل أوه أنتوا بمناقضي نعمكي ذلك بكسر الكافي خطاب للمراه السائلة وذا اشاره الى الدم الخارجي منها تن أجر الخطاب كله وذاك الجبوس يشعل ربوخنا كي عرق بكسر العين المملا ويكون روا آخره قع عرق يعني دمار قال في الفتح إن هذا العرق يسمى العاذر وقال في القاموس يسم يسمى, يسمى العاذر أي أنا أن دمك بسبب انتشار من عرقين يعني أو خينا ببو دماغك بصراع بصراني دماغك تشبين بكوب لعك دبين ده بور يا ك التقيل زيجي أول بضم تشبهين بدمارك أو دماره تقيا فإذا أقبلت عينتك بفتح الحائ ويجوز كسرها المراد بالإقبال حصول وقتها يعني سنتين كتقى أقبله إقبالك وابتداء خروج الدم أيام عدتها لسنتين سوني خواني حيص لا أو خروج رامي كعادتي تيجي ليش نايلنا دا عادة عاد شيء عارضه لو دابلوه أو كأنه بويته عاد يعود عودا عليها لو إيدى شنو هي عاد الله علينا في اليوم الباركى ده برت فازقى وإذا عاد برات أول عند ابتداء ين عادتها لي كم سنتة أوه له يجذبي عفوت بزاني أتوب عفزيه لطفا صبح بیاد که صبح کوتاهی پیدا کن. اردبان دیشه زریواه که افراد توشی پیتنده بیتن اوها دبینی. اتونازنی خیلی پاگ بیتو پاگ نبیتو. هم لبودیو شکانی هم لب مسائلی زیما لگالی لو دبینی. حاضر هستیم امیدوار از داروش. خودتون آنی خوندن تو آن کی اویلگال کی. اردبان دیروکانه گناه بر دبیزنو. پیتنده افراد زریواه که او دبینی. ات خو اویلگال نهی. اما بذکو نوع المسائل صدقية تدا إلا قل أخوان ترسيه هم لي وزكاين جدا فوته هم مسائل مالوي ما يؤخذ من الحديث أولا فرموديه ودجيله إن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومن خروج الدم وهو إجمع العلماء أولا كوال السبيلين دارتي سبيلين أولا كوالا تي آفت بي تي بي عفتن بي عشوة يعن يغلبان خروج الدم خندسون اول اجماع علماء المسلمين ان دم الاستحاضه ليس حيضا خني حيض او دم ركه قطب بحيض حسابيه وانما هو دم لو اسبابه وخصائصه احكامه بل خني قالوا تاي بدمن دي حكمه كان هي فسببه انفتاح عرق العادل دبروي دماري عادل كلايته مويته تقيه فهو مرض يستدعي البحث عن سببه وعلاجه هون خشكه ببيتي توائم بسلاي دكتوري كبزن او خينه لو او بوا ولذا ينظر الاطباء بقلق بالغ الى خروج الدم في غير وقت الحيض ليه دكتور انا زور بس دودوليش دكان كان خينه قال غير وقت حيض يعني تدل على وجود مرض دبروي هو مثلا خشيه إما بجسم المرأة يان للا شيء أفردكي وغدد أو وغددها أو بجازي التناسلي يان للا جازي أفردك أو أورتي أما دم الحيض بلعم أخياني حيض فيخرج من قاع رحم المرأة يعني لقولاهي رحم دردتي نقل اللي هو هذا كاني لقولاهي رحمي أفرد دردتي فأخبرها صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين بيقولك اولا شو يعني كان شو يعني درسوني شو درسوني وهو رد وتوجيه لقولها فلا اطهروا ان طاغنابنا فابان لها لبيرونك بل قام قذيل اوخينا ما وكو الغني وكوحي الغني يا طائره حين كان نجم وازن بير ممتاز طائره ادي وازن بين ارجو حين نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن اما غصاء دم الاستحاضه تعبت من جاكاني خويني استحاضتي يا دكتوره كانضلل إنه دم احمر خويني جسوده مشرق خفيف ليس ذا رائحه بونينيه باشا او هي استحاضه هي بونشينيه بوني بيزنيه بوني بوغنيه اما بينما دم الحيضي اسود او سوده ورشه سيدي السر؟ تقولوا دم خين شاطيا ديا، يش مشكلة جديدة عليها. بس أنا ويا رشة أويا تخييم، لو رايحة منتينة، ده بودا شيء، بقى نشوف ياتي، ونقول برشة إيه سيلدت. أما أحكام دم الاستحابة أو حكمان كوالأخواني استحارة لي، فإنه لامنا وشيء من العبادات. هناك العبادات ولا الأمور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة من الحيض هذك عليه تشكوال حكم الطاهره حكم لم يرخص لا النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة رخصة ندائه لوه واغنيش بني وإنما نهاها عن تركها. هيش يا ششم عليه الصلاة والسلام أن تميز بين دم عيضة ودم استحاضة. كذا زواجك لبيني و لبيني ويه. وذلك بأن تجد سما لا تصل أيام عادتها. لكاتي أيام عادتها؟ بيعندك إذا ب لا تصلي نكا. عادية. لأن العادة أقوى من سائل الأدلة على تمييز الدم الحيض من دم الاستحافة لما مسائل عادة زرب بعض سائل توان زاكي لما روي توشيبوها نما وخيناك جورا اللون عيب وجاونه ب سنديدي كاتك دي لوش تيغبر صلاه من حديث البخاري هنا يقول فهم كادك اعطى نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين كان لا هي. فان لم تعلم عادتها كوا عملت بالتمييز بين الدمين. اغري يعني كيد دا دا نقول لك لا اول وقت مساخينك يدك السوري على الرشه فدم الحيض أسود الحيض اسود ثخين ممكن يعني بوني هوه ودم الاستحاضه خلاف ذلك اولا من نظر مسو وقتك سو وقتك خو خويا كف يديكه سانسان حفظ دم وجوب غسل دم الحيض للصلاة لأنه نجس وزبوله شوشتني خويني حيض للصلاة لابو نعيش لأنه نجس بيسه وطهارة تمن النجاسة. بار بارتشي شجرتيه لويه طهر من النجاسة. ده بيحصل شتى بيسكان بارب كاتوا شرط للصحة الصلاة شرط كده لبو نعيش درستي نعيش. على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة استحارة ده بيل لبو هم مو نعيش الشيء نعيش الكسوة نبي ندرس النجوم هيا. وين كان هذا المتعوف؟ أكنزني شيء بيت؟ شو هني كان المسألة كا لكل صالة يعني كل خينة كي يتيح. هرتن العلم ومثله كل من بي دائم من سلسين دون. هذا كذا كذا أو يمي الجرح جرح لايرقادمو برين الشيء معالخين يجت هال أو اوكا يعني ده استمرار خروج الريح بروي واش أول شيء هو أنا هن دخلوا لأمريكا حدثت لي معايا نلت شنخيني بفرنسا شنخينا كينيا لوه هو يدمني هن دخلوا لأمريكا ده أنا قلت وسويش نبي نخوي دكاتميا بلام وسويش دكاتميشة كنيا في الين وق شنخيني وخي شنخينا كي بعده كاتوا الله وعلم أنا حادثة تشادني ما ما نال عن الصلاة نهي العايم ضي عن الصلاة هو يدش حيض بيزن نهي لكراس النجس وتحريم ذلك عليها حرام يشنبكاسن وفساد منها وهو إجماع العلماء طبعًا أولي كتوجي لابيتن أو نقصني لعفلت، بلغو خلقي عفلت خايف يقولوا هاي بس كديا. إن العايدة لا تقضي الصلاة بعد الطهريا. تمشي أو ميم زلميمه. ليكنوا يجاني كنا كديا أو حفتيه. هي الدنيا كان عادنا كاتو لو تلصرينية أو ما هو إلا صرينية. لسني وذلك أخذًا طبعاً أو بقشة بقشة وذلك او اخذا من عدم انبي صلى الله عليه وسلم لا بذلك في هذا الحديث شو عليك اويب فإن تأخير البيان عن وقت الحاجه لاش لا يوجد لا تأخير البيان عن وقت الحاجة بل إنسان لوقت وقت يا خويا قاعد يادري بي إنسان أجل ما ميرش المهمه ان زمان نقبل نا بيمكن ترى أمر بيجي لا هو شو هو خلاص مو هو لو هو دليل على قبولي على قبولي قول المرأة في أحوالها من الحمل والحيض والعدة والقضاء والحمدالله ليه أقول أنا أو حديث بالجية لسه لو قسيء ورد جدة حتى جوا أفراد اللي كانت يحملو يا اللي كانت حيضة اللي كانت عندها نقول لقسيري وناجي خلاص كودبي إن تصل ولو مع جريان الدم كان مستمره لان تعتبر من الطائرات من الحظ لو نخينا كبنيزنيه اوردر كانه ببلقيه ببلقيه خوين ك تمانع لن يشفه بني في برين هلا نخن نخن نخن يبيع يدله ماذا أحدث ليكني أحدث له بطل بطل مكاني بطل مكاني بس إذا كان بي عندكين دار سو عندكين دار سو إذا كان استحبابي تن لكاش نجرب تقارن إذا لم أجيء يبيع هذا ما برسه هو يبيع استحبابي كمدروس له عندك ماله إذا كان جد بنداربو ده بيجي يجاه ذكيه ذا ذي مشكلة مثلًا ناقص بيجي بقولنيه إذا ما نشل زايق ولا سردي كاتك أوكي ليدا أو مخنوجا هذا خينا تو في خزمان لو يدي كي أو استعابها ما أبكر بطعمي بيه ك من الحيم من إيه سئذنا ولا في بعض طرق هذا الحدث عند المغاربة واغتثيلي أو بتعرفوا اسمان كير هذا اللي بيعتبره أنا هذا درس والمراد به الاغتسال من الحيض إلى أربعة أيام حيضها لا أنه أمر بالاختزال لكل صلاة ليركع أو إمام بلدان أو قاضيته أوانية لكن لماذا تتعظم هذا العلماء كان ضلل دونيش لكي يكون زبع لك وقالوا لا يكون زبع لكي يكون زبع لكي يكون زبع لكي يكون زبع لكي يكون زبع لكي يكون زيادة الرواه البخاري. ده زيجي شو ابوه مون وحدثها مسلم زيادة غير محفوظة وإنما تفرد بها بعض الرواة. طبعا الرواة البخاري الصريحة. ده زيجي بشوا لبوه مون لكن قال عباد في فتح البادي إن هذه زيادة ثابتة من طريق ينتابه مع تفرد من ذكرها مسلم فاضل المؤلف. أورد هذا الحديث في باب نواقض المبوع لأزدي هذه الزيادة من الإمام برديني من حسن الأصقلاني أو حدث سيلو كتاب دانايا لودانايا لبوز زيادة دزدش دزدش يا القراء ثم طال وإلا أجابوا يتدانيه زيادة فمناسبة الحديث أن يذكر في باب الحين أو أخذية عليه إذا لباب الحين ما أذكر لا ذكر ما أذكر طوبيل جنابي حيطي بابي طهاريه طارز داروا اواني كا استوديان يدين يبون يوزكي قاعده اوزياديه تمتوضي لكل صلاه ام ايش بان بوزياديه لويل قالا ايمانو دينه بالي وقد عادوا هناك اقلبي ليش طبعاً ماذا؟ صوتي آفرت خلاف نسلة هاندك دلن صوتي آفرت حرام ما بقطعي باشا؟ هاندك دلن نع طبعاً لذي شأنه ويا آفرت نابي بانك ده كدبيني بانك سند أو الشرونية قد ما دم نابي نيكي آفرت بانك ده دا لبانك صوتي آفرت أورايا بلام رئي راجح أورا في ذاتها لزات خوية أورا نية بلام أجراتو. فلا تغضبن بالقول اوهما هو ايدي الابيض يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون موضوعي خوي أودك أنت. كذا لين كذا إذا لم تلغي الله عليه السلام الأمر هجدم فيه أن الدم نجيس ليهلك أنا بلغي كواه أخوين وهو إجماع إلا خلافاً شاطاً الخلاف الشاطي لسنة لا يعتد به نظم أن الصلاة تجب بمجرد قطاع دم الحياة هذا لقال سوابو وغين عايز دقي نوشكاين لسنة بسنة بسنة أن الصلاة تصرح حتى في حال جريان الدم الذي لا ينقلده أو مجاناً مو يدرسنا حتى على الرؤية إني خوانيش توافقي تدعني سبحانك اللهم جعلني استغفرك لا إله إلا أنت